كتاب البيوع باب سروطه وما نهي عنه منه الرفاة بن رافر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب يطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصحح الحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيها الخمر والميتة والخنزيل والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شفوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويجهن بها الجلود ويستصفح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله علم ما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه وعن ابن مسعود رئي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتباينان ولا شبه بينهما بين فالقول ما يقول رب الصلا فالقول ما يقول رب الصلا او يتتاركان فواه خمسه وصقه الحاكم وعنه مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن متفقنا عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فارادا يسيبا قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضرب وضربه فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية حلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واشترفت حملانه إلى أهلي فلما بلعت واتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في ثريه فقالا تراني ما كستك علي أخذ جملك أخذ جملك ودراهمك بولك واتفقنا عليه وهذا السياق لمسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر, عن دبر ولم يكن له معل غيره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متبق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال فقال ألقوها وما حولها وقلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمي فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن نبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي والنسائي وزاد إلا كلب صيد وعن عشف رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت ذا ثبت اهلي على تسع واقين في كل عام نوقيا فاعين فقلت انا حب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولو كلي فعس ذابت بريره الى اهلها فقالت لهم فباب عليها فجاءت من, فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسدع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمنعتك ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الحمد الله وحده عليه شريك له و بعد فما باذ رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان معث شرط قضى الله يا حقه وشرط الله يا وثقوا انما الولاء لمن عتق متفقنا عليه واللغه للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري طيلهم الولا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر وعن بيعهم مهات الأولاد فقال لا تباع ولا توعب ولا تورد يستنشر بها ما بداله فإذا مات فهي خرة رواه مالك والبياقي وقال رفعه بعض الرواسف وإنه وأن جابر رضي الله عنه قال كنا نبي وشرارنا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي والنبي الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك باسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه وابن حبان وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسبل فحل رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء حبل الحبلة وكان بيع أن يبتاه وأن كان الرجل يبتاه الجزور إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللغو للبخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاي وانهبت المتفق عليه وعن بهوره ريره رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم الله صلى الله عليه قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتله رواه مسلم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في بيع قال هو احمد بن اسحاي وصححه الترمذي وابن مدن وقال يا بيدا عن بيعتين في بيعت فله وكسهما والربا وانا امر ابن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصحاء الترمذي وابن حزيمة والحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمر المذكور بلظ معنها عن بيع وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه ما لكم قال بلغني عن عمر بن شوائب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يج الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتبت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبع حتى حيث ابتعتهم حتى تحوزهم إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نامت باع السلع حيث تبتع حتى يحوز التجار إلى رحالهم فواه أحمد وأبو داود واللغض له وصحعه بن حبان والحاكم وأنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا أخذ آذى من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها ما لم تتفرقا وكان بوبين وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع وأخذ بالدرائم وأأخذ الدرائم وأأخذ الدرائم وأأخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها ما لم تتفرق وبينكم أشير رواه الخمسة وصحها والحاكم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش واتبق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن, عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجى وصحعه الترمذي وعن نسى رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري وعن طاو سنان بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللظه للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة من تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ضوى بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبعد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع يا أخيه ولا يغطب على قطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فيه نعيها متفق عليه ولمسلم لا يسهم المسلم على سوم المسلم وعن أبي أيوب العنصاري رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصحعه الترمدي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله وثقات فقد صحاها ابن قزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة غلى السعر بالمدينة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابل الباصط الرزاق وإني لا رجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبوني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النساء وصحاء وابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطر رواه مسلم وعن نبي غريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والعالم فمن ابتعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصعب من تمر متفقنا عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علق البخاري ورد معها صعب من طعام لا سمر قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شأة محفلة فردع فليرد ما عصى طواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر قال أبي عريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت صابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قالا صابته السماء يا رسول الله قالا فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشغ ليس منه رواه مسلم وعن عبد الله ابن بريدة نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القفاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره روى الطبراني والبلاويصط بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه خمسة وباب عمرو الدخاري وأبو داود والصحيح والترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان وأحمد وابن قطع وعن أروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري به أرحية عشا أو شاة فاشترى به شاةين فبع أحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار فادعى له بالبركة في بياه فكان لو اشترى ترابا لربح به رواه الخمسة إلا النسائي وقد خرجه البخاري ضين حديث ولم يسخ لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم المحزام وعن أبي سريد الخديري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن شراء ما في بطون الأنام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء الأبد وهو آبق وعن شراء المغاني حتى تكسبه وعن شرائص صدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص رواه ابن ماجا والبزار والجار قطني بإسناد ضعيف مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشكر السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه فعن ابن عباس الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوفنا لا ظهر ولا لقن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط وأزدار قطني وخرج أبو داود في المراسل لإكرمته والراجة وخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البياقين وعن أبيه بريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقي رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن أبيه بريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عذرته قواه أبو داود وابن ماجا وصحا وابن حبان والحاكم